بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما أ غ ن ى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب و ا م ر أ ت ه حماله الحطب فيجيبها حبل من بسد